لا تبكي الشهامة والعلا صوني جبينك عاليا مهما تنازع كلب عاث الأعادي في وجههم أن ألفلا هزي الضمائر كلها واستصرخي كل الملا ما أقبح الإنسان يافترس الضعاف الهزلا لما أناخ خب بمنزل كان السعيد الأجملا ما أقبح الإنسان يافترس الضعاف الهزلا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 هذه حضارة معشر سقطت هناك دلائلا تنبي عن الإنسان إن عاد أخاه وقد تلا, الإنسان إن, أخاه وقد تلا الإنسان إن عاد أخاه وقد تلا مهما هم الليل في كل العيون ستظلّ يملؤها الهدى صدرًا وعزمًا مذهلاً ما دما يقتبس الخطا من نور أحمد من هلا ستذك كل حصونهم تنهي الحصار المثقل بدعاء إخوتها. ما بدلوه دربا موصلا نحو الشهادة سلما فالنصر فيها أقبلا فالنصر فيها أقبلا فالنصر فيها أقبلا, فالنصر فيها أقبلا